صوت الهيجان تقدم <تصفيق> أخي صبرا على ألم الفراق كلانا للنوى والشوق باطى أخي صبرا على ألم الفراطى كلانا للنوى والشوق إذا فصلت جماد منا وبنات فروح نحو روحك في عناقي إذا فصلت جماد منا وبنات فروح نحو روحك في عناقي تودعني أخي والدمع جار جار ودمعي في المحاجر والمآقين تودعني أخي والدمع جار جار ودمعي في المحاجر والمآقين بكى قلبي وما جف الدموعي، بكى أنبل وانقص المراقي، بكى قلبي وما جف الدموعي، بكى أنبل وانقص المراقي بكى قلبي وما جف الدموعي بكى بالغا وانقص المراقي يجول بخاطر الأعماق صوت يردد في حناياه التلاقي يجول بخاطر الأعماق صوت يردد في حناياه التلاقي أراد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 يقول الناس من هذا غريب نظيب في درا العليا يا اراقي يقول الناس من هذا غريب نظيب لاني في درا العليا يا اراقي ترت سوى الدنيا وراي، وسرت إلى الجهاد بلا رفاقي. ترأت الناس وات الدنيا وراي، وسرت إلى الجهاد بلا رفاقي. أخي صبرا على ألم الفراق كلا نال النوى والشوق باقي أخي صبرا على ألم الفراق كلا نال النوى والشوق باقي إذا فصلت جماد منا وبنات فروح نحوروحك فيناقي إذا فصلت جماد منا وبنات فروح نحوروحك فينا